أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم وجودي على جمساً جديداً على التمرين وجاهز ما يبي غير سواقا مرصص وسلك الدق مهم وصل الطنين عليها بلج نفسه على الحرة وقا وجودي على جمس جديد على التمرين شرك وجاهز ما يبي غير سواقه مرصص وسلك الدق ماهو وصل الطنين على هبل جد نفسه على الحورة تواقه ترك ديرته ودموع عينه على الخدين دمعات عين امه على الخد دفاقه قال اعذريني يا الحنونه ولا تبكين, تبكين. ابر ولو لو مالي على بعدكم طاقه أنا بعت والمولى شرا والثمن ثنتين رضى الله وجنة لها الروح مشتاقا تهون الحياة كل شيء لجل ذا الدين حلب بالممات يات الدين خفاقا تله قبر شمس الضحى والنهار تبين تله كما هرى اليا فك مسبقا يمينه على الدقما ورجله على البنزين. دقات قلبه بتباشر دقاقا نص ثكن فيها نصارى ومرتدين نصهم تسوقه لا الخطر زايد أشواقا بعد ما قراب وعينه, وعينه تشوف العين تنهد وقال اليوم للموت عشاقه وكبر ودقمها وراح ومعه تسعين بسفهم وخلى ثقنه الكفر شعاقه لقوج جثته من طيبة حظه طيب حظه بعد يومين معطيب ريحه كاسين وجهه اشراقه كتب دمه الطاهر بعد من تثر سطرين رسل اهلك امان لا السلام بواقا على حدودكم حطوا معاقدكم عقمكم متى من الجهاد يروح للعنب للعنب الرقا